فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وادشر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر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 تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منقعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا نفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب مشر سيعلمون غدا ما للكذاب الأشر إنا مرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطدر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتبر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر